بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا وير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم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 مما زم مشاء بنميم من منع الخير معتد اثيم عتل بعد ذلك زنين ان كان زمال وبنين اذا تتلى عليه اياتنا قال ساطير الاول سَنَسِمُ عَلَى الْخُرُطُومِ إِنَّا بَلَوْنَهُمْ كَمَا بَلَوْنَ أَصْحَابِ الْجَنَّةِ إذْ أَقْسَمُوا لَا يَصْرِهُنَّ مُصْبِحِيهِنَّ وَلَا يَسْتَثْلُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا الطَّارِفُ مِن رَبِّكَ وَهُمْ فأصبحت كالصريم فتنادى المصبحين فنغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلاَ تُسَبِّحُونَ قَالُوا سُبْحَانَ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 أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ أَمْ لَكُمْ أَيْمَاهٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ سَلْهُمْ أَيُّ بِذَلِكَ زَعِيمٌ أم لهم شركاء؟ فاليأتوا بشركاء إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساقه ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهاقهم ذله وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون خاشعة أبصارهم ترهاقهم ذله وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث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 فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحه الحوت إذ نادى وهو مكظوه لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مثلوم فاجتباه ربه فاجعله من الصالحين وَإِذَا كَذَّبُوا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا يُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ